اخوتي الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام همدنا بفضل من ربنا بنعمه مع كتاب ربنا نسأل صل الله عليه وعلى انجانا ممن يتقن ان يعلم مراد الله في كتابه سرى من اهم ما تمناه المرء عملا للدين الله جل في علاه فانه اذا اذا اتقن ان يعلم مراد الله في كتاب الله وطبق ذلك كان من أرفع الناس علما وعملا وكان من أرفع الناس منزلة وكان ممن يكون قد غرسهم الله جل في أولا لنصر الدين والعبادة قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس الله تعالى أن الله يحب الذين القتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس فهذا إخبار من الله دل في علاء بإذابة صفّة المحبة له وهي صفّة من الصفات الفعلية تتعلق بالأسباب وهي اتصل الله بها حينا ولا تصفها حينا آخر فهي قديمة من حدس الأفراض من الصفات الفعلية وكما قلت هي تتعلق بالأسباب فالله دل على لا يحب كل أحد بل يحب أحداً في الله دل قال إن الله يحب فأثبت له المحبة محبة لقب بجلالي وكماله وعظمته ولازم المحبة الاحسان والتوفيق والتزيد بالعبد الذي أحبه الله جل في على اللهم, اللهم آمين اللهم آمين يا رضي الله عنك أني رضي الله عنك الله مجدلك ذلك الله مجدلك ذلك ولذلك يقول, يقول الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يعني يجعلهم صفا واحدا ففيها اولا الائتلاف دون الافتراق والتطوع دون الاختلاف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل عليه عمرو بن العاص يريد في زغزودة ثلاثة يريد مددا فبعث عليهم بشريه فيها أبو بكر وعمر وأمر عليهم أبي عبيدة من جراح. وقال له تطاوع ولا تختلف تطاوع ولا تختلف. تعلمون أن الفضل كل الفضل لابي عبيدة. سابق الإسلام ومن عشر بشير من الجنة مع ذلك لما ذهب عمر المعارض وقال له لا تتقدم تصلي أنا أصلي أنت جئت علي فقال له نعم صفحة المكسر ما فيها شيء شغالة نعيم أنت لما دخلتش شغالة وسيل في وضع الآيات أيضا موجودة نعيم موجودة فقال تطاوع ولا تختلف فقال له ابو عبيده نعم نتطاوع ولا نختلف وقدمه عليه ولذلك الله تعالى يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وايضا فان الله جل في علاه يمقت النفاق ويمقت الفرقة ويمقت النزاع وينقض الإحن والدغل والحقد في القلوب نعوذ بالله والحسد الذي يؤدي إلى فساد ذات البين لذلك ما من سبيل إلى فساد ذات البين إلا قطعه وحسمه الله جل في علاه إن الله يحب الذين يقاطلون في سبيله شفقال في سبيله يعني حتى والمقاتلة في سبيل الله لا يحبها الله جل فعلان على وصف إلا على وصف ما شرع. عليكم السلام وبركاته. إلا علافكم ما الله للفعلاء. إلا علافكم ما يحب الله للفعلاء. فهو يحبهم إن كانوا يقاتلون في سبيله. حقيقة أن من علامات الإخلاص لله جل في علاه والقتال في سبيله أن يكون صفّاً واحدا كالبنيان المرصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحلقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجع يقول يا المهاجرين والأخر يقول لأهل الأصلاء. يا للأنصار قال دعوها فانها منتنه دعوها منتنا ثم قال قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي الجاهليه وانا بين اظهركم وأنا بين أظهوركم ثم ثم قال دعوها فانها, فإنها منتنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعذب بعد الجهلية فاعضوه بهن به ولا تزك ولا تكنو. فبالحمد لله أن الله تعالى إخلاصاً وجلالاً الكريم. يا الحلقات هذه أصل الأصل فيها فقط الكلام على تأسيس وتأصيل من العالم حق ومن الذي أخذ منه العلم وأيضاً بيان الجرح والتعديل يكون لمن وال نصيحة الدين كيف تكون هذا هذا مدار كل الكلام لأننا نتكلم على وسطيته هذه السنة الجماعة بين بين المعتزلة والأشاعرة أنا ما ذكرت ش المعتزلة والأشاعر تفصيلا لكن بقيمت له بيانت ذلك عامة حتى في هذه هو يدخل تدخل معنى الآية أن الله يحب الذين قتلوها في سبيله صفا كنا بنيان بين فسبحان ربي العظيم لما تجد من, من من في وسط نفس الوسط نفس الفكر معك عشان انت تخالفهم فيما يتبنون لا ينصرونك ولا يعددونك امام المفتدعة الضالة وترى انهم ايضا لا لا يقفون بجانبك ولا يمدحون ما انت فيه ولا حتى يعطونك حقك يبقصون الحقوق ويتكلمون عليك ويحاولون اسقاطك وهم من من نفس دعوتك مشكلة كبيرة جدا نعيش فيها الاهواء اذا تحكمت لا تجد للسنة سبيلا الاهواء اذا تحكمت لن تجد للسنة سبيلا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنياء من مرسوس الله رضي حسنا الله نعم الحمد لله و شكرا الكل يدخل أو دخلوا في في المكسر الانعيم أنت في عندك شيء الذين استفهام الله جل في ولا أن يكون أن يكون صف واحدا لذلك قال الله جل على ولا تنجا وتفشل وتذهب رحكم قال الشاعر تعبر بما هو إذا اجتماعنا كسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صف للصلاة والقوم إذا صفه للقتال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله يحب ثلاث أبو ثلاثه قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم قلت فمن هؤلاء الثلاث الذين يحبهم الله قال عجل الغزى في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وعن كعب الأحبار قال يقول الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم عبدي المتوكل المختار ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بسياد سياء ولكن يعفو يغفر مولده من مكة وجاته بطابة وملكه بالشام وامته الحمدون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة لهم دوي كدوي نح في جو السماء السحري يوضون أطرافهم ويتزلون على أنصافين صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة ثم قرأ إن الله يحب الذين قتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهم على اتحاد والتحام والتئام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمة عن طايلة يبني من هنا لي وقت كنت الحمد لله بزاك الله خيرا هؤلاء لقل أفاضل القلام ناس ما يكونون خلقا ونبلا فسامحونا الله وسالم هذه من سالم شعريون فسامحوني أعتذر إليكم هنا كما قلنا بأن الله جل جل قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم من يوم مرصوص المسألة تتساحت الوغى فقط المقاتلة هنا حقا في سبيله وتكون أكثر وأكثر في مسائل نشر السنة ونصر ونصر السنة على البدعه ونصر على السنة على البدع وغض الطرف عن أي معايب وغض الطرف عن أي مخالفات واحقاد قد تكون في القلوب لابد بد ان تنحى جانبا ولا بد من تعضيد كل من ينصر السنه ولا بد من الوقوف بجانبه ولا بد من غض غض الطرف ايضا عن بعض الاحن والمشاحنات ولا بد من سد ثغره العيوب من أجل نصرة الدين لأن في مصباح أكبر هنا في هذا في هذا باب هذا الذي كان يعني يفعله الصحابة الكرام أن تتعلمون بأن خالد بن الوليد قد أخطأ عندما ذهب الحج وذهب في الصحراء كممكن يهلك وتهلك ويهلك الجيش أيضا هو لم ولم يستأن أبو بكر في في فعل وأيضا في مسألة مالك بن نوايرة ومسألة المال أيضا لما بعث إلى أبي بكر وقال له إما أن تترك لي اليد مطلقة في أمر المال لا تتحكم فيها وإما أنا ما أستطيع أن أكون هكذا يعني أكون عليهم وأنا لم تططق يدي فيها وأبو بكر يعني عوانه على ذلك وهناك أخطاء وقع فيها خالد يتفق فيها عمر وأبو بكر وغيره ومع ذلك رد الطرف عن ذلك وقال له قال عقمة النساء أنتلد مثل خالد ودفع دفعا أمامه خالد قال أخطأ خطأا في عصر النبي نفسه عندما عندما قال الناس صباحنا صباحنا يقولون صباحنا يعني خرجنا من دين الكفر إلى الدين الذي تدعون اليه خالد حسب أنهم يعني يجحدون يتعمدون التمسك بدين الكفار فقتلهم فقام النبي يدعو ويرفع يديه ويقول اللهم إني أ أبرأ إليك مما فعل خالد ما قال أبرأ من خالد قال أبرأ اليك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ اليك مما فعل خالد وبعد ذلك ماذا حدث جعل السيف في ما جعل في غندي جعله سلطا جعله مشتهرا في وجوه الأعداء حتى قال ملك الروم أو عامل الروم قال له من أنت أنت يعني الله انزل لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزن أبدا وحتى بعد تأمير أبي عبادة من جراح من الذي فتحها ففتحها خالد الوليد رضي الله عنه وأرضاه فلذلك لابد أن أهل السنة يلتف بعضهم حول بعض ويتمسك بعضهم ببعض ويعضوا بالنواجز لكن كل كانت النزاعات الشخصية والمسائل التي في القلوب وغر والحسد الذي موجود في طلبة العلم وغير ذلك هذا هذا لا يمكن أن يعطي أن يعطي نتيجة يعني إيجابية الحل مأثور طبعا لن تكون نصر الدين لا للفعلاء وسيكشف الله ما في القلوب لأنه من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن أراد نصر الدين نصر الله الدين على يديه فمعنى إنه يكون المسألة فيها أهواء داخلة هذه الأهواء تخرب كل شيء لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إله وهواء أفأنت تكون عليه وكيلة فلا يمكن يكون الوئام والوفاق والالتحام وأن يكون صفا وأحدا جميعا والأهواء متحكمة إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة يوم القيامة أن ترى شحا مطاعا أو هوا متبعا يعني وإعجاب كل ذي رأي برأيه قال فانتظر الساعة أعلم أنه هذا أو عليك بخلص أمري أمرك لا يمكن يكون الاتفاق ولا يمكن ولا يمكن يكون هناك يعني اتفاق ولا اتحاد ولا نصرة للدين ألا هو تلعب بكل واحد على على على مشرب يذهب إليه وما كان خلاص لوجه الله الكريم هو الذي يبقى من أجل نصرة الدين ما كان خلاص الوجه الله الكريم هو الذي يبقى من أجل نصرة الدين لذلك قال الله جل في كلام هذا هو الدين وإلا فيكون الإنسان يتبع هو يتبع نزغات الشيطان ويتبع ايضا يعني ما يريد نفسا يعني نصرة النفس حقا ما يريد نصرة الدين فتكون المشكلة أعمق إن الله يحب الذين قطلون في سبيله صف كأنهم بنيان المرسوس ونقول المقاتلة الأعظم مقاتلة الساحة ساحة البدعة والسنة هذه أعظم مقاتلة لابد أن يتفق أهل السنة والجماعة وأن يتحدوا عليها وأن تكون قلوب قلوبهم على قلب رجل واحد فقط وكما قلت بغض الطرف عن كل الزلات والسقطات والأنات من أجل نصرة هذا الدين فالراية مرفوعة فإن كانت الرايه مرفوعه وجب على كل انسان أن ينصر هذه الرايه ولا ينظر لشخص الإنسان لا ينظر له بحال من الاحوال انت انظر لا الرجل ياتي يا عمر الخطاب لما قاله انا لا أحبك قال هل بغضك لي يجعلك يحملك على ان تمنعني حقي قال له هم ما في حتى لو يبغضه حتى لو المتقدم انت تبغضه عضده وانصره وامدحوا نصره للدين لا له لأن المسألة مش مسألة شخصية ليس مسألة شخصية أنت بتحب أن يسلم ليس لشخص النبي فقط بل أنه رسول يعني أنت تحبه أنه رسول فواجب عليك أن تنصره لذلك فتنصر أخاك العالم أو طالب العلم أو ولو كنت ممن يكره تصرفاته ومن يكره أفعاله فغد الطرف عن ذلك وكن معضدا نصيرا من أجل أنك ستسمى عند ربك بعد ذلك ناصرا للدين لأنا الذي ينصر الدين والذي يتكلم فقط ينصر الدين الذي يعذبه والذي ينشره والذي يعاونه والذي يرضى بما بما فعل كل هذه نصرة نصرة للدين أما نية المرء فيحاول خذ إمكان يعني أن يكون يعني هاد لا بناءا هذه مسألة ليس بالهينة هذه مسألة ليست بالهينة اتباع الأهواء هي التي تودي تودي بالأمة إلى فيها على ذلك يعني فلذلك لا بد ان تفهم فهما جيدا على مسألة العمل لدين الله وان الكل لابد ان ينزل تحت هذه الرايه ناصرا للدين نعم فدين الله جل يحتاج لكثير من السواعد الطيبة التي تعمل دين الله التي تسعى سعيا حثيثا لنشر الدين ولنشر السنة فترى ان هناك من فضله الله على كثير من الناس فاعط له كثير من السمات والصفات المنفردة تراه يستطيع ان يتقن علما وان, وان يفرده وان يجمعه وان, وان, وان يجليه وايضا وان تراه يكتبه ويكتبه بطريقه أفضل حتى من من من قائله وتره يستطيع ان يعني أن يوصل ذلك لجميع الناس هذه مسائل هذه المسائل لابد من التعضيد لها ولا بد من الاتحاد معها ولا بد من التوافق معها دون الحسد والحقد وما فضل بما شاء إذا قدم الله زيدا على على على, على, على عمر في في, على عمر في في كثير من السمات والصفات الله على حكيم عليم يضع الشيء في موضعه في كثير من الذين ينصرون دين الله الاعلى الله يستخدمه استخداما عجيبا تراه مرة في المسجد يدرس للناس تراه مع ذلك تراه بعد ذلك يدرس في أماكن أخرى يطلب منه أنه يدرس كثيرا فيدرس تراه يفرر وايضا العجيب أنه أيضا تراه وراه مسؤوليات شخصية كثيرة والله يجعله يوفق بين هذه ملهاش أي تأويلات إلا أن الله فضله على كثير من عباده وهذا فضل أتم هذا فضل شاء فمثل ذلك لا يحصد مثل ذلك لا لا يحجب مثل ذلك يعدد يدفع يعني يقوى ونقول هؤلاء نعم لابد أن نكون معهم دائما يعني مناصرين مع الضدين في الله يعني أنا لما أرى أخي يعني يتقدم يعمل دين الله للفعلان ويتمثل بالسنة ويحارب البدعة والله لو الدنيا بأسرها عليه أفديه بروحي وأقسم بالله يعلم الله ما من داعي أنا, أنا أصلا أفرق جدا بين الدعاء وأن أطلب تعلم بهم من شاء سعفكم ومع ذلك ما من داعي أرى أصره وأن الله على كتب له قبولا إلا وأنا يعني لأشاركه ما أترك دعاء سجودا إلا وأدعو له ما أترك ثناء عليه إلا وأفعل ذلك واعضده أعرف الناس به قدر إن كان هذا واجب علي في هذا, في هذا الباب لانه نصرة الدين تتأتى إلا بذلك ما أرى علما من العلماء فيه ما فيه من النصرة والإنصاف والديانة إلا وبين ذلك وإن كان رجلا قد أخطأ خطأا يعني لا, لا, لا, لا يقبل شرعا وبين الخطأ لكني لا, لا أستطيع أن أستطيل على عرضه أو أتكلم عليه وإن كان مبتدعا ضلا مؤصلا للبدعة لا كرامة له عندي لا كرامة له عندي فأكون من أشد الناس حربا عليه في هذا الباب لذلك هنقول هذه الايه تمسنا جميعا تمسنا نحن في هذه المجالس عندنا كثير من الاخوه الافاضل اخوات الفضلات من يسعى الى العمل لدين الله والسعي إلى نصره الدين وايضا ال رفع رايه السنة يعني صراحه كثير من اخواننا الافاضل نراهم اصحاب راقية وأصحاب واصحاب فهم دقيق انا احب جدا هكذا في طلبة العلم على كثير ممن يعني يسعى الى ان ينفعنا وينفعناش كثيرا انا اقول كثير من الاخوة فاضل فعلوا ذلك وايضا يعني انا ان, إن, إن, إن نشيت لانسى فضل شرسي علينا وعلى طلبة العلم انا يعني اريد ان ابين ذلك امام الله لتبرأ صحتي ما اكون خجحت قد جحدت فعلا طيبا او, أو, أو, أو اغمضت العين عن, عن عن مجهود ضاني امه تتعاون عليه وتتعامل معه يفعله رجل واحد هذا امر غريب جدا وعجيب ايضا هذا انا اشهد الله على انه من التوفيق يعني توفيق فانا أشكر له فضله وأسأل الله الكلاء أن يعينه وأن يسله أمره وأشكر أيضا الإخوة الحريصة جدا على طلب العلم والذين يتقفون بجانب كل طالب علم والذين يعضدون طلبة العلم لهم مع والهدم ولهم أصحاب غيبة ولا نميمة ولا ولا انتحسون من قدر طلب العلم ولا ولا يستبطلون على أعراضين بحال من الأحوال وهم أحت أحسن الناس يعني ظنا بطلب العلم فأنا أهيب بكل واحد أن يعرف الفضل لأهل الفضل وأن يعرف مكانة كل إنسان كما قلت أنا أبرئ أو برئ سحتي أمام ربي أعوذ بالله أن أكون جاهد فإن أبغض الأشياء عند الله الجاهد وإن الله شكور يحب كل شكور فصلاحا يعني هالني لما أنا وجدت كتب التفسير وطعا دائما نفعل ذلك وهو من يعني يعني عشان أأتي بالأمر الصريح أكثر الكتب المباركة المشروحة هو الذي كان يعني يوزع يوزع فيها هو الذي يقترحها ويتكلم فيها ويقول السحمة تحتاج لكذا وطبعاً <تكلم> تحتاج لكذا <تحج> <وطرقوة> أعلمت حتى أنا أستخبر لما يتقاعس في بعض الأوقات والله الحمد للمنى اشتغل هو النت البس انقطع بس الضعف النت وان شاء الله يرجع الآن في المكسر سأرجع الآن وراجع هنا الحمد لله وسأل في جند من جنود العلم نعم هو الحق ما نريد أن نبخص الحقوق يعني امم اشتغل ده, ده هنا اشتغل اشتغل هنا فأنا أهيب بكل واحد أن يعرف الفضل لأهل الفضل وأن يعرف مكانة كل إنسان كما قلت أنا أبرئ سحتي أمام ربي أعوذ بالله أن أكون جاحدا فإن أبغض الأشياء عند الله الجاحد وإن الله شكور يحب كل شكور يعني هالني لما أنا وجدت كتب التفسير وطعا دائما نفعل ذلك وهو من يعني, يعني عشان أأتي بالأمر الصحيح في أوقات علمت حتى أنا أستخبر لما تقاعص في بعض الأوقات والله الحمدل منه اشتغل يعني اشتغل طب ممكن تدخلي ده تدخلي ده هنا اتكلم فيها ويقول السحمة تحتاج لكذا وطلب عمية عشر <أسألة> <أسألة> لكم عناشر كلكم فضلكم كنا نقول إن الله يحب الذين قتلونا في سبيل يصفنا كأننا أبنائنا المقصوص أنا تذكرت جدا في هذا الباب قول يا ابن يا أبو زكريا النسبري قال قال لن أخزوا هؤلاء الذين عارضون السنن لن أخزوا هؤلاء خير بقال من خير لي من أن أخزوا يعني ساحة اللغة سبعين سنة أو قال أكثر أكثر من ذلك الحق أقول كنا نتكلم قبل انقطاع البث على مجهودات الاخوه والاخوات الفضلات والاخوه الافاضل في المجلس حرص عجيب على طلب العلم مهما كان التوقيت إذا كان عليكم. في الليل أو في النهار أو إذا كان إذا كان في الفجر أو في الصحر في أي وقت فأنا مسافر أو غير مسافر ما شاء الله على قدر الناس على حرص عنهم في طلب العلم وفي الحرص عليه كنا نقول أيضا هناك من له مجهود لا ينقطع ذكره في هذا الباب الله يجند من يشاء لنصر الدينه أخونا الفاضل سلفي الله يعطى مواهب كثيرة جدا وسبحانا ربي العظيم جعل له يد طولة عليه قبل أن يكون على طلبة العلم بما يفعل من تلخصات وبما يفعل أيضا من رفع الدروس لإخوة الأخوات تقريبا لهم أيضا ليس هذا الفعل فقط الذي يفعله هو أصلا متقن في طلب العلم يعني هو اللي ما يعرفوش وانا أعرفه كثير من الناس أنه الحمد لله ما يقف عن التدريس هو يدرس أصلا يعني هو يدرس لكثير من اهل العلم وطلبة العلم ومرحلة متقدمة في التدريس مش يعني مرحلة متقدمة أيضا في التدريس يعني كل هذه المواهب بفضل الله الفعل تعتبر من دين الله الفعل فيجب علينا جميعا أن نأخذ بجانبه بجانبه تعظيدا وأيضا شكرا لأن الله عز يحب من عبدي أن يكون شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من صنع لكم قيل معروفا فكشفوا فمن المكافأة التعظيم والنصرة والوقف بجانبه أيضا لإكمال المسيرة هذا فضل من الله للفعلاء نسأل الله للفعلاء أن ييسر أن لنا ذلك وان يجعلنا ممن يتعاون جميعا على البر والتقوى وإن كنت أنا قصرت في حق الإخوة أعتذر وان كنت قصرت في حقي هو فأعتذر له جدا لكن أنا أعلم أنهم او أنكم جميعا حركة لا لابد أن نمثل أو نتمثل بقول الله للفعلاء ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كانهم من يوم نصوص يعني جميعا نحن نكون صفا واحدا جميعا نحن نكون صفا واحدا جميعا نكون ممن ينصر الله بهم الدين جميعا نكون ممن نعمل على, على, على رفع رات السنة ومن صنع لنا معروفا طوقنا نعم هو الله هو حقا جعله الله من برا يعني يتفش خيره وينتشر فليحمد الله على ذلك أيضا لأنه أيضا هو هو موفق من قبل الله فعليه أن يحمد ربه جل في علاه استغفر الله كلكم لكم فضل علي وبكم أكرم وكما قلت انا اشكر له والايه صراحه ذكرتني بفعل هؤلاء الاكارم رضي الله عنك يا أحمد رفع الله مقامك واحسن الله عليك وأسأل عليك امرك ونسال الله أن يشكر لجميع طلبه العلم الذين يعينون على هذا الباب ويسعون له وانا كما قلت لكم على المجهود الضاني الذي يفعله وصراحة التقدم فيما ينشره الله على موفقه يدرس تدريش عالي ايضا يعني وليس التدريس في منطقة واحدة او في مكان واحد ابدا فهذا فضل الله ما يشاء ايضا له, له, له, له اعمال خفية المفروض انا لا اقول هذه اعمال خفية يعني, يعني يعني يحسن يشكر لمن أحسن عليه إليه مثلا لو كان أحسن اليه حقا فيحسن إليه معاوضه يعني بطرق أخرى خفية بينه وبين الله الرافعات فضل الله هذا فضل الله تماشيا هذا فضل الله ما لنا إلا ذلك نسأل الله الرافعات أن نكون من الشاكرين وألا نكون من الجاحدين نسأل الله الرافعات ان يجعلنا ممن يعلم قدر فضل الافاضل ولا يبخس حقهم ولا ولا, ولا يتجرأ على, على على على ولا على حدودي بينهم نعوذ بالله من سفلان ونعوذ بالله نكون كذلك ونسأل الله أن أن نكون يعني من أرفع الناس شكرا لكل من قد احسن إلينا وأحسن طلب العلم أنتم جميعا أحسنتم الي فبكم أكرم أشكركم جميعا وأخص بالشكر سلفي صلاحة على ما على الموجود الذي يفعله لاسيما وأنه قرب قرض كثيرا من الكتب لكثير من طلبة العلم مشروحة وأنا قلت أكثر الكتب التي تشرح هو الله رعاه جعل الله جعله سبباً فيها البخاري استمر هو الذي قال بذلك التفسير استمر هو الذي قال بذلك كذب شغل شغل سامي تمية هو الذي قال بذلك وهذا ماك وسزحمت يعني كثير من الأمور التي كان هو يمحص النظر في طلبة العلم ما يحتاجون إليه الساحة تحتاج من فالله إلا يعني وفقه إلى هذا ونصخ بذلك وذلك فضل الله يتمشى أسأل الله إلا لكم ونشكر له وأنا أحبكم جميعا في الله لأنني رأيت يعني إخوانا على سر حقا متقابلين متحدين متفقين، مؤتلفين يريدين نصرة الله جل حتى ولو كان بينهم ما بينهم من الإحام ووغر الصدور والشيطان يتحرش بين الجميع لكنه بفضل لا يفلح ولا ينجح والله يعطي من يشاء ما شاء وينصر من يشاء سبحانه وتعالى بقينا مع آية واحدة لا نستطيع أن نعلو عنها لأن هذه ال أستاذ على أحسن الله عليك رفع الله مقامك وتم عليك النعمة الذي أستطيع أقوله نقف مع هذه الآية ولابد أن نكون على هذا الباب يعني بد أن نكون على هذا الصدر متحابين متوافقين متحدين مؤتلفين وأن ينصر الله بنا الدين ونغض الطرف كما قلت عن معيبنا فمعيبنا كثيرة وعندنا كثير من الخطأ الذي نقع فيه لكن لكن لابد أن نود الطرف عنه حتى نتحد ونأترف ونتفق وننصر دين الله حقا ولا, ولا يكون للهوى حظ ونصيب لنا استغفر الله استغفر الله الله, الله أرضى عنك أحسن الله هذه, هذه من, من, من الأخلاقات الأخلاقات النبيلة التي ربيت عليها نساء الله أن أحفظنا أحفظك وأحفظ والدك سلم عليه جدا ما زلت أنا أعبده في موريد لماذا تأخرت مجدا لماذا تأخرت نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة من لم يعرف الاهل الفضل فضلهم ليس من اهل الفضل لأنه لن يكون صفا واحدا إلا ان يعرف فضله يعني واحد يرى أن هناك من يانف أن يعطيه قدره من يأنف أن يقف بجانبه معضدا نصيرا من يأنف أن حتى يعني يعطيه ما استحق من الثناء في مجالس وهو بعيد عنها حتى فكيف كيف سيتلفون من لم يعرف الفضل اهل فليس من اهل فضل جواز القياس أو قل حجية القياس قال كالبنيان المرصوص ان الله لا يقبل من العبد عملا الا ان يكون مخلصا فيه ان الله لا يقبل من العبد عملا الا ان يكون مخلصا فيه لو في اسئله تفضلوا لننتقل الى السنن